بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقواهن لعدهن وإحصوا العدد واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أيئن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وما يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى إلا الله يحدث بعد بعد ذلك أمره فإذا بلغن أجله الن فامسكوه الن بمعروف أو فارقوه الن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يدق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن